الله عليكم النهار ترمذا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعاكم الليل والنهار يَتَسَوَّنُ فِيهِ وَلَتَسْتَغِيثُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَحْنَا مِنْ مَت شَد فَقُلْنَا لَا تُبُرُهَانَكُمْ فَقُله تُغُرهَكُمْ فَعَِمُ أَن الحَق قَالَِّه وَظََّ عَْلُم مَا كَوا يَفْتَوْ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعفبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن نُعَذِّبُ مَن نُّتِبُ الْفَرِيقِ وَبَتَغْفِلْ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين